يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وان يصبك الله ايها الرسول ببلاء وطلبت صرفه عنك فلا صارف له الا هو سبحانه وان يردك برخاء فلا احد يمنع فضله يصيب بفضله من يشاء من عباده فلا مكره له وهو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم إذن هذه آية عظيمة يقرأها الناس وينحصر فهمهم بأن الخير في الكشف فحسب مع أن الخير قد يكون بإصابة الضر احيانا لا بكشفي مخفرة لذنوب الإنسان ورحمة بهم ولأجل أن يتضرع إلى الله تعالى وتامل كيف أن الآية ختمت بقوله وهو الغفور الرحيم فكل ما يقتضيه فهو له خير كما في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير فلا يأتي بالخير إلى الله ولا يدفع الشر إلا الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو أي وإن يصبك الله يا محمد وهذا الخطاب للجميع بشدة وبلاء كمرض أو فقر فلا يكشفه عنك ويرفعه إلا الله وحده المستحق للعباده ويتأمل الإنسان قصة الإفك وكيف أنها قد آدت النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزلت البراءه من السماء فكانت تزكية لأهله على مر الدهور وكان سببا في إيمان كثيرين فأحد النصارى وكان قصة كان يقرأ القرآن ليستخرج الأخطاء كما يزعم وكما حدثته نفسه فلما وصل إلى هذا الموطن آمن وقال لو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم هو يؤلفه لأتى بآيات ليدفع عن أهله فلما كان الأمر على ما كان دل على صدق رسالته وأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو أي وإن يصبك الله يا محمد ويا كل من هو مخاطب بهذا بشدة وبلاء كمرض أو فقر ونحو ذلك فلا يكشفه عنك ويرفعه إلا الله وحده المستحق للعبادة وربنا قال قل افرايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن شاشفات ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته ثم قال وان يريدك بخير فلا راد لفضله اي وان يرد الله لك الخير يا محمد فلا احد من الخلق يقدر على رد فضله واحسانه وفي سوره فاطر قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فربنا جل جلاله هو العزيز الحكيم في اعطائه ومنعه سبحانه وتعالى ولذلك أمن الأحاديث المشهورة حديث ابن عباس حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف يصيب به من يشاء من عباده أي يصيب الله بالضر والخير من يشاء من عباده طبعا لا بحكمته ورحمته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 قل أيها الرسول أيها الناس قد جاءكم القرآن منزلا من ربكم فمن اهتدى وآمن به فنفع ذلك عائد إليه لأن الله غني عن طاعة عباده ومن ضل فإن أثر ظلاله عليه وحده فالله لا تضره معصية عباده ولست عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها. إذن هذه آية عامة في شمولية دعوة الإسلام. قل يا أيها الناس. ولذلكما شمولية دعوة القرآن لا بد أن نبلغ رسالة القرآن للجميع. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم اي قل يا محمد ويا كل داعيه لجميع الناس يا ايها الناس قد اتاكم الحق المبين الذي لا مريه فيه ولا شك وهو القران الذي نزل من عند ربكم الذي رباكم ربكم وان هذا القران فيه بيان دينكم وصلاح احوالكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه اي فمن اهتدى بهذا القران واتبعه فانما ينفع نفسه ومن ضل فانما يضل عليها اي ومن ضل عن القران فخالف طريق الحق فانما يضر نفسه وما انا عليكم لوكيل أي وقل يا محمد للناس وما أنا بمسلط عليكم قاهر لكم حتى تؤمنوا ولست حفيظا عليكم أحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها إنما الذي يحفظ أعمال الناس ويحاسبهم عليها هو الله سبحانه وتعالى ثم قال الله تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع أيها الرسول ما يوحيه إليك ربك وأعمل به واصبر على إذاء من خالفك من قومك وعلى تبليغ ما أمرت بتبليغك واستمر على ذلك حتى يحكم الله فيهم بحكمه بنصرك عليهم في الدنيا وبعذابهم في الآخرة إن ماتوا على كفرهم وتأمل كيف ختمت هذه الآية الكريمة واتبع ما يوحى أي واتبع يا محمد ما أوخ الله اليك من القرآن فصدق بأخباره واعمل بأحكامه وتادب بآذاره وتخلق به كما قالت سيدة عائشة كان خلقه القرآن واصبر حتى يحكم الله أي واصبر على التمسك بما يوحي إليك ربك واصبر على أذى المشركين حتى يقضي الله بينك وبينهم وربنا قال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون وربنا قال إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين ثم ختمت آية قوله وهو خير الحاكمين أي والله خير الحاكمين بالعدل بين المتخاصمين فسيحكم بينك يا محمد وبين من خالفك. لكن الانسان يصدر على كل شيء يمر به في حياته ولذلك ربنا جل جلاله إرادته هي التي تكون وهو الذي سبحانه وتعالى يحاسب البشر من فوائد الآيات طبعا كتبوا إن الخير والشر والنفع والضربية لله دون ما سوح نقول إن الخير من الله ولا يدفع الشر إلا الله وجوب اتباع الكتاب والسنة والصبر على الأذى وانتظار الفرج من الله هادي إلى هنا فيما يتعلق بسورة يونس البقيه وما يتعلق بسورة هود نسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.